دنیه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله العظيم إلى الإله مصيري نعم إليه المصير وقد يموت صغيرا ولا يموت كبير يموت صغيرا ولا يموت كبير ويعكس الأمر طورا ويحدث التغيير فهم الحياة عقيم فهم الحياة عسير ترحت طرفي إليها فعاد وهو حسير وقال إن إلهي على الأمور قدير وقال إن إلهي على الأمور قدير فاعبده وارجع إليه تجده نعمة المصير عما قريب ستمضي وقد رقبت السرير وتنزل القبر حتما وزاك يوم عسير في القبر هم وغم ومنكر ونكير والقبر إما جنان لنا وإما سعير فعمل بدنياك خيرا تمطرضي الضمير أي سادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد هذه زنوبي في الورى قد كثرت وليس لي عمل في الحشر يمجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني أي يا كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات يطلوها علينا ذلك العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طاهر النعماني علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا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 لیل <تصفيق> كم من ملك في السماوات لا تمني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله bye, bye. لِلْإِنْسَانِ نَزَّاعًا مَّصَبًّا قبل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في الزماوات لا توني شفاعتهم ان الا من بعد ايها الله ظلم لمن اشاء انَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ كَسَمَّوْا بِهِ الْأَسْمَاءَ وَمَا لَهُم s bi oo na illaw nga حضرت شاید تسمية الأنسى وبالهم به من علم يتبعون إلا الله وإن الله إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ لَهُ مُنْقَلًا عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَلِلَّهِ ما في السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ الْعِلْمِ ولله ما في الزموات وما في الأوم ولله ما في, السماوات وما في that Amen. Mm -hmm. اه ما الله وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ وَجَعَلْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ نطفة إذا That's nice right. و أفمن هذا الحديث تجاوز فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله واتدعوا Ah! Uh Yes, <laughs> sir. و از <laughs> But the كذبت قبلهم قوامنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والذجر Round, round, round. Allah, <laughs> Allah, خير الحديث وطيب الكلم آيات بيانات تلاها علينا ذا لكم علم القرآن الإذاعي القارئ الشيخ الشير الله أعلم على مطلعات مصر العالم الإسلامي وقال لذا عدوات القنون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة ولذلك عبر عسير موجات اذا عدو محلية ادارة محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز ههيا بمحافظات الشرقية كما نقل لها لكم لها الفصور الضياغة المتنقلة وكبرى القراشة الزهلية الحديثة الكبرى وقصر الضياسة الذي كُلّى وجُلّى بمعرفة قراشة السعدني والمقيم بمدينة بنها بمحافظة القليلية وقبل انتسك الكهربائية والأغلاءة الأنوار الحديثة الكبرى في دار الناصر والمقيم بمدينة بنها بمحافظة وعفوة القليل وشكرا الله وسعيه في